استوء حاذوا بين المناكب والأقدام سد الفرج الله أكبر الحمد لله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 والضالين آمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة تَنُعْمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم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 ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجنب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 Soppaaattin ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير هذا الذي هو بلل في عتو ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّا يَمْشِي سَوِيًا أَمَّا يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى وجوه الذين كفروا وقيلها توكلنا فستعلمون من هو في ضلال